اللهم صل على المحمد وعلى آله وأصحابه ومن طبعه بصال إلى يوم الدين أما بعد سلام الله بعضهم سلام عليهم أن تبري المي ووقتكم مغضا مع وحين نطعي آيات القرآن إلى أولي فارتقب يوم تأتي السماء بالدخان المبين سوكنا بك سوطنا ومعلمتها سمدوا أي الله ما نعيده قيق قيقات صنعية صحابة رسول الكلفين مفاصلين تك لنا وك لفاعين عبد الله من المسعود عبد الله من عباس أنا بقى الله بقى وكوك لتك مسلمين تك لكم مفاصلين تك لنا وكوك عبد الله من عباس يا وحلوش مسجد كقوفا منك يستيقى وريري يوم تأتي السماء بالدخان المبين متا كان نام دوكان کاس واقع معلوم فقيهان امام ايا قوم موافقين ته دغه هکغلایېیل په ها مؤمنين ته سيده هرګ کې وکړل په مخانه ايا عبد الله المسعود مار ک لو شهګي اسبو اکو ارګا عصم سو بخای وا سفر استن خو حنير الهيوه نبي سكوني عليه من اجر وراءنا مروم متكلفين ما يوم ما بابا وحد كترهابا اي ويل بالسمع لدينك ان سو غير سينه وحده جرا انا وضدك اس كالفا او وحسن اكون شيغا ما هي سبع سنان الله النبي لك كبير صلى الله عليه وسلم ما يوم وحد ترانهم متكلفين كم وقال عبد الله بن مسعود ان من العلم ان يقول الرجل لما لا يعلم الله اعلم علم رواه كما طف المسال وصنفان لهين ان يراد اراه قران اي قال أو الاله اوتيريو وسنسو كهل وان وانا ثمذا قطف عالمك ووان ثمته العالم لرفص عالمك غشانك والنار في سغبا وين الناس تطلو لا أتبيه. الله اعلم ويرنا سبح الله كذلك يقول عبد الله بن هم سينا ان الشيخ ان كرهوا هذا المعنى الشيخ اريد ما يشيقه ويرى قريش ما كان كسبا باحب رسولكم محمد خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم ايا نذقوا حوار الطب بسن او او استبجوك وهو لمدة تضبطي سنو أدار تهيو وقتك النبي الله يوسف بعده تضبط للمدة إلهين كُسّاً لدو قريش أي النبي ركوها باري صلى الله عليه وسلم إلهين وقوة سيه مركزة بغاة طريقة جدرانا أسيب فإلهي لفهق لمن بقتك قونة مركزة وَتَعْرُو يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فَلَا يَرَوْنَ إِلَّا الدُّخَانَ كُرَيْثِرِنَ يَا مَكِئِنْ بِهِيَ عَاطِرِي يَا غَاجِرِي يَا دَلْكِي أَيَا إِمْبِي حَيَا بَكْرَتِي قِيتَ أَقْيَصُورَتِي خَمَط كَيْف وَحَنَئَتْ مَيَ نَبِقْفُ فِي مَغَا وَعَبْدَافَدَ أَيَغَ حَيْثُ مركاس وهو يري تراسلك النبي صلى الله عليه وسلم وقوله آيه فركاس سوغت الى هو يري هذا حجابنا له وقال الرسول كنوي من النبي الهم مبارك اللهم نذكر رب ودي واهل سمير نذكر اله رقي ودي مركاس الله شدكيري ان كاشف الاداب قليلا انكم عائدون اقامته او ادارته كيف يريد يا ما هي ان لكن لنكون قالنا ديني استلابهان اقنعه سروره فيو شرف الاداب عن يوم القيامه قيامها سير لوغ فصيره قيام يا حياه الفيله ولا يفطر امر وهم فيه ممن السر الى اليه حتى وحير لجمي فيما خونوا مع اخر حداد المدفئيه ميه نقول اخر ما روعدون كابين بعدك ورمار كيف رو عقد اعلان حاله دودك لعبتين يلا دغالن كي حقا مركا صار ربي سودش سودجيه يوم نوبش السلطه الكبرى ان المنتقمون ما عرفنا قبا انه تواصل وين انا, أنا وكن كارسنا خرش هذا وين هو ما يريد أن يكون لديه أبو الله يسحي الوهول اليدي فقد مضى خمسه الشم قرمونا الدخان دخان كسورات عن اللغوش فارتق اليوم تأتي السماء بالدخان المبين واثن واثنح واثنح واثنح والروح وريثي الروم في ادنى الارض وهم من بعد غروبهم سيقلبون واقفا واقعدا وارتق الصوارئ هارا بعد والقمر بيح واكل الضلاع اقتربت الساعة وانشق القمر وارتق ارينا كيف يسبي اما واللزام لزام في سورة الفرآن آيات أبوطاً بيرا قول ما يعباه بكم ربي لولا دعائكم فقط كذبتم فصوف يكون لزاماً واعطاً فصوف يكون تكذيبكم أي جزاء تكذيبكم لزاماً لكم أي لازماً لكم بأنك أرى المريم تقول أنك أرى المريم تقول أنك أرى المريم عبد الله مسئلطة وكاسو المريم وحاق وفقه مجاهي أبي الحالية إبراهيم النقاحي ضحاد عضيات الحوف وسط الدورت المنشري قالوا كلابات وحاق أماري الله المحباس وحاق قالوا كالدورت الحافل مكثير وقالوا لحافظ كون دخانك علماتك والوحيد أرهن تغيي ما هم أمارات كانت على مدهة ساعة قيامة لغا الله قيديا سبرا يا كبرا سبرا دوا بضلطة وعنبعا والوحدة كمدها النبي قينا صادرين للصادرين صلى الله عليه وسلم على, على مدهة قيامة بواتل وقرتوا كمدها لكن كبرا وطرنبت لما دعوه طرنب كدوا بمي غريض حديثة إمام مسلم صحيحي سكوري Kuhuliri, kudhaifatumna usayit al-gifari Anadu sa'adda qiyana kashaykaina inna Anadu qal'u kuchirein agassu kiri Marekasa maduidu talallahu alayhi wa sallam La taqoomu sa'adu hata taral asra aayati Toran alamu ila adalaktaan qiyama bi'imayu Toran kaasmaka wa toranka wa wiiwa Torankiya neudu tiliya duru al-shamsi min و أقول رأسهم لماذا ينبعوا بعده والدخان وقيقة والدابة والدابة الصواب حيث سورة مملكو صواق أعلمك وخروت يأتوت ومأتوت إلي صواب حيث سورة تركان فيله يقول شيئا وخروت عيساد من مريمه. نبي عيسى إنو سؤال دي رسالة كي سؤال دي رسالة وثلاثة خصوصية صدح ما لا تقولك إن تبكى لا تشرف خاصهم بالمسرق وخاصهم بالمقرب وخاصهم بجزيرة العرب صدح ما لا تقولك لا تشرف يا باب ومنك قلبتك قلبناها وعويان بريد قلبناها الجزيرة العربية كانت قبناتنا ومار تخرج من قعر عدم تسوق مصر عدم تيمانية تي تبكى بتقوا كاهنا تشروا ناس بكاهني القاسيسان وكاهني الا تبص اصحوا بكعراريه وَالتَقِيرُوا مَعَهُمْ حَيْثُوا قَالُوا دورك ملك الجاراني يقوي له شبان صوتك وضم يحرره يربيه وقام يروا قيل الشيخ فهو قلعه لحيثي صوتك نوعه لحيثي السيطان يقوي له شبان إلا صوتك وضم يحرره فهو قاس إلى قائمة قيامة بإعماره نجد صلى الله عليه وسلم فكاققكوا كاس وكمي وان حديث ماموسيحي سكوري أهديث قدن وكالوكو دراني حافظ Subah subahina al-kamilu wa al-hawiyyi al-tabi'i ladijil Abdullah ibn Malik subhan ku sokalahi markas yur hal ma'an sahan ila awabuk bari kasamiri ima al مركا سنسلو امو الدخان كي يهي طبعا كي آيادات متكا متأ دخان كي امو يهي إدغان سينتا له صوبة ساعة سنسلو مركا دي قيامت دعا يقف فيها كرلمان حبد الله من عباسين الصحيح والرسوي وقعوا يا حافظ من الكاثير وقعوا يا أحاديث الصحيحة وقعوا وحسنة صحيحة أعلم كاسويسوين يحب الله من عباس حضر الأمة عالمك أمة دان ترجمانك قرآنك إذا انت قوى فقدك أحاديث صحيحة هي قوى حسنة هي قوى قيد كرودهم حسن ويكسوا أراره قوى صعودة اللتي أوردنها مما فيه مقمع أقول انت أسمارك الله سوطر ودليل قفتك منحكا والدلالة الظاهرة وهنا الدلالة أبقى تصعيد على أن الدخان من الآيات المنتظر إن دخان كميديها آيات ترنكة والسوبيت مع أنه ظاهر القرآن القرآن كنت أصبح ظاهرك في يولي القرآن كذلك الله عليه الصحابة لكن حديثك مسلمك وصحيحها أبوه أبوه الله عبد الله إن عباس خوتي سواء كاسا و هو غلا قولت عبد الله النسودنا الله رش ياكو ايديه واغى القران بيتك يهي. إلهي قولك او يري. إنا اه لبا شي معاي كل ييه لبا كاشف الحاجات حاجاتك كيف يري يا مالك هذا فيد اخرك متي تصير عبد الله النسود تمك قولت عبد الله يوم تحت السماء بدخان مبين اخر صفه بتتوا بالزبدش فنوار اركو سيدي الهافي محمد بن علي الكرتش القصاص في اخر النص مكتوب قال تعدل المستديم حبك طافك خو كل حال لكن عارف كيتش وبعيننا كاش بالعداد قليل تري كاش عام على هذا لا عدابك مات بأين و عدابك مات بأين هذه عدابك عاكرال لقد كمستجع البحي عدابك و كوفك أصدهم كمت بأين هذه أصباب العداب أي قائمة والله الهداء هذه الضيب لقد كوالغفتي دليل نوعه وهذه قوم يونس قال إلهي و إنسانه وتعالى و يقول الله شيئا إلا قوم يونسا لما آمنوا كشفنا عنهم عداب وحوين قوم كري النبي الله يرس على انكمدح لكن الصب الكريسيه قائمها على جو تكنا مركاز الهزب القديم سبب عدو قائمه هي انا كنت اقول رغيه ان مره دي حديث مرفوع او جرور او نبي كاسوكان اصكى فاصلوه كرا صار يا يوم نبت الشربطه الكبرى صحيح الله مسعودي روايه يوم بدر وان اقومه يرويها عبد الله مسعودي روايه يوم اَكَانَ مُوحَنَ لَهُ وَيَوْمَ تِيَانَكَ رَسُولٌ وَيَمْ كَبَارَ قَالَ كَأَلَ إِلَى رُوحِهِ وَلَقَدْ فَطَنَا وَاللَّهِ لَقَدْ حَقِيقَةَ فَطَنَا وَأَنْتَ امْتِحَانٌ إِلَيَّ قَبْلَهُمْ قَبْلَ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ كُون مُشْرِكِينَ تَاهَرْتُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ فِرْعَوْنَ قَوْم كَانَ امْتِحَانِي رسولكو كريم ورات بدنا قوم فرعون وفرعون يقوم كي سوى النبي الله موسى عليه السلام وفي مره يقول أن أدو وقلت إليه عنك إذا يدى الله الضوماد على الذي قلت وقلت وقلت وقلت وقلت ومفعولك رسول ارجو الله صوت برعنها لكم دينك حال ارجوك سنين سبنا ذا رسولكو أمير مأمور لجسه امري على ما ابلغكمه دين كان مسو غارسينه والا تعلو حيث لاكر مغالين هكا كبرنين على الله على اتباع ايات الله الهي اياك سرايدو حيث لاكر مغالين هكا كبرنين اني اني اعطيكم حالن بين اعطو الله الصدري وإن من أميك أدوه أن يقول لك ربي خالق أبوري وربك لديك خالق أبوري أن ترجمون من أن ترجمون إنه إرجمدان وعربك إجلال رجمدان أمطنقه إجلال رجمدان لما تقول لك ربك وإن تؤمنوا ليها دانا للرمين فاعتزلوا لي إجافة ومعادة ونبه إجايس منه فدعا ربك ربك إسو نبي المسبريه ويقول لك بر يكوب الواقع أن هؤلاء قوانوا قوم الواقع قوموا مجمينة دنبي لياله قال تعالى الهو الحبير فأصل الله بالمو دي عبادة الدوم دايد الليلان هم الله بالمو إنكم إذنك نظم موسيطة للسعوة مطمعونك والله صورة عياتنا الله رعضي الصناة وطلوك البعر بطاقتنك كذب دبتو فهوان حالا ايتامد هلوء ايضا الفرن او هلوء كيف كتك هذا؟ حسوالك لينه؟ اوش امرك لها كل فان انان فرعاني انت الله سأتا جندو وعيدا اذا مدى سوا مغرقون اللاماشين يبدل لغوقر جنا كان بداه وإلهي اتركو انت اكتا جنات وميشنات بيرجي دلاء وعيوني الاب القرية وبيال القرية وَذُرُوخ انطلق صوبحيه ومقام القوري قوري قوري كو كريم وناك بدن يا ونعمة الراحيس راحيسا سو كانوا ايهاين ساكنك وكون راحص فيه معمر بهدير الامر ارك كذلك سدس واهادوا الى هير واورثنا قوم طنق فما بكك أمبوين عليهم كوركو دعا السماو الصمدي والأرض موكي أمبوين فرعون يتلسع تهديل الحلابي إن كنت ميت منه كنت ميت منه أمبوين وما كانوا مرعا فرعون يقوم كيسي منظرين كواللوس وعداء كدب الله وقدهو ولقد نجينا والله لقد حقيقنا إن جينا وقد بدنوا إله البني إسرائيل غير بني إسرائيل من العذاب عذابكي انكبت بعد أن العذابكي المهيري وإهانيهي وأهام من قتل الأطناء واستخدام النصاع إن وإله الشنال الجولة وقبّحنا القادمين لقد يتولبون شخص من فرعون وفرعون انكبت بعد أنه إلهي رنه وفرعون كان وقوعه عالياً أي مستقبراً من إصلاة صغرية ومن إصلاة وين أي وعاء من المصرفين في قوة الدبي أيوك من هذا ولقد, وَلَقَدْ إِخْتَرْنَاهُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ حَقِيقًا إِخْتَرْنَاهُمْ وَاَدْ دَرَنُوا إِلَيْهِ لِلَيْهِ بَنْ على علم, علم حالاً كُسُبَانَّهُمْ أَبْنَهَيْا إِلَيْهِ الْمُدَيْهِ إِلَّا دَرْتُو على العالمين على عالمي زمانهِمْ وقت قوة عالم كي تشوغو عمان كدران ورأيت كانوا هو عسى من الآيات آيات حال وكيد اهل الذيك فيه رحيس بلاء نقع يكون صرن قاع نمعر صوم بين بين قاع الى وينوغ نوشا سبحانه وتعالى انه غالبا ن محمد صلى الله عليه وسلم غالبا من كورهه وامتحان سده غالبا له امتحانك هل كان بالضع باعد الله لغو امر مركسا وانتحاكك ادره بانها تابته هي ان عاد خلافته امتحانك لوشيكا كاصول والامر بالضع ولقد فطننا والله لقد حقيقه فطننا وانتحانه الى قبلهم قبل هؤلاء المشركين كون غالبا كهر او ما فرعون, فرعون والإبتلاع هنا الأمر بطعو إبتلاع الغوشي يعني واحد رسول الله سعود الكتاب الله سعود لكي أبداع أيها الويري صلى الله عليه وسلم و جاههم وحاوه يبدو إلهي يري فرعان يقوم كيسي رسول الرسول كريم وراء كبدا وموسى كريم الله ورسولك إلهي نبي الله موسى عليه السلام أولئي من أن أدو بأن أدو قلت إلى يا عبيد الله عبيد الله ادمد الله إلى الله وخاسد المسؤول قد ائسد كلرن كوكر عبيد الله نورتك دليل مني اوديمدي الى الله يا عبيد الله مره المسؤول لا يبدو عبيد الله ويرب اسرائيل ممنوع روح نقره لمدي هي فارسل فارسل معنى بني اسرائيل سري او الى سوره marka wa adoomada ilaahay ugu soo dara macnaha atmiqoom wala ta'aliboomi siday anka wada hadalina macaan ta kaday faasala wejiga igu tte hadii markaa laakiin ee murada laga dhigo markaas ilaahay oo fir'aawn way yaqoomkisi marka taas wal gelu an aduuhu leeyo rasuulka او اتقوهم ونسي الداين ولا تعذبوا حدا منهم اه فارسل معنى بني اسرائيل ومنو صدر وهي بني اسرائيل خاصنيه اني اني الرسول ارج يلا صادر انا هلكم دينك حال وين سكنى الرسول والا تحلو حيث ذكرنا غانين على الله على اتباع آيات الله اله الايات تسل رايدوره حيث لوينا نينه وحان ان الله ان وايات الله اني ان اجاتيكم وحان ان الله ان بالسلطان فكنتوا الله صادر ما حان ان ذكر اي الله صادر الله ليس او امنجزاك وإني عنك قدت بربي خالقه أنه كما يقولي وربكم يدينك خالقي أنه كما يقولي ربك عنك أي أبونا يدينك أنه كما يقولي خالقه أنه كما يقولي وعن كما يقولي أن ترتموني من أن ترتموني إذا أتجدك أن أقولي شيئا أنا أعرفك أن أقول رجمينا وحويا أنا أقول شريحي لك لا بدأ أقوله فاسرة وإن لم تؤمنوا لهذا دائمنا الإير همينة إن حقاني لله يتحاق أحدانيالي بفعيكي سينوه انت إلهي نكال حقمينا انك الدليل وحيو أول دينه فدعى ربه نبي موسيقى ربي يسو بريه اما هؤلاء بأما هؤلاء الكوان قوم وطوم يوكو بريه قوم كوم مجرمون قوم كانوا واقعوا رواليال مجرمين قال تعالى إلهي المعنى فأجاب الدعاه إلهي ويأجيبه قال تعالى إله الحويري فأصل الله للموبي إلى دي أدو مدى إذا أهل ترمى إليه وحلمتوا كيّة هاي تبدييتي سورة الغافر قصوة قادمك وحكّلوطت وحوّي الوهير بن إسرائيل فأصل الله للموبي إلى دي أدو مدى إذا ليلا وقتها دينا الله للمو إنك بدينك متبقونك والله صورة عياتين وفرحون يعيدا كي سوالي بض ماركه تطهر الوصفه فهي الكوالس وغبي في صره بض ماركه تطنوش طرقوفه كصره بض ماركه روشقوفه تكلدتو واترك البحر بض كبده سيده وده رهوان هلو حاله مثل فرح سبعه وبيه كم ثاني ودوينك قد مرتين فريه سير سبحانه انهم فرعون يعيذن كي تسجدون واذاه تجند جاسمو قركون اللهم اشينا ي بدلوا قرقنا الى الغير سبحانه كم بدلنا تركوا انت كتغير من جنات البرقه وعيون الى القرى اله يا مركاه روه وريالك وزروح يضاق بيرصو بحيه بسلامه ومقام قوري قوري كو كريني وراق بره يا نعمه را حيس وي را حيس اه يطام يطمت طخونك بيها را حيس مي مع ماذا سوكانو أيهاية فاكينة إيه كل كرة فيها مع ماذا بحدي هذا؟ إلا كذلك أي الأمر أن يكون كذلك واصده وأورثناها هذا وحلوه إلينا أمواشي التراث البنية أو أي كتبين كم تركوك أصب الله وأورثناها وعن مع الأسمي أمواشي القوم القوم كاسو آخرين الكريم قام كقالنا صوره الشحراء وصوره الاحقاف لوشهق كذلك او رسمها بني اسرائيل اليه ويرغب بني اسرائيل قام بكره محل الكوسي اراوه سبحانه فما بك قم عليه فرعون يقوم كيسي مركي لهلاغى السماء الصمد ام يبين والارض ذلكم وما كانوا مراي صمطا منظرين يقول له سوح ذات ديك آيات دارنا مفاصلين على إمام البقوي يقير كذب محمد بن علي الكرك ودليل على طوصة هي إن ضدك قار كميدة مركة بنتان سمانة يقولك بأبويا وردو بأبويا وقفك إلهي هو يقول عابدي كذبك إن سمضة عمل صالحة الكركة إذا عرفتك وضوي رسدة سينك وعن سماد أقول بوين بركنا أقول بوين برككم أي سماحين مالي في إبادة استان أو تبتا مالأي ألأكو آبرا ناشاء ألأكو آبدا ومعنوه مالأي كل إبادة استان وإبادة كيسا ما يترين بركنا كميرا مجر أمركي للهرادة إبادة كالقوة مجر سماد الباب تعاكم ككوري ترون صواب أي شخص الباب أو سماد ككوري ترون مجر هل هو بو يقول بحق إمان لكن المؤمنين تكلا اذكروا الاله فاعبدوا حبا طغ بلا دعات تساواكم وكره سبح ربكم الذين كرهوا البويه حاجه ولقد ما تشينا والله لقد حقيق ان جئنا واعد بهذه اليه اليه لبني اسرائيل غير بني إسرائيل. من العذاب العذاب كي انكبت عذابك المهير او اثني سن يو دلسني من قتل ابنائ واستخدام النساء ان وحوي ويلا شودن لدلو بمركو ده اللغه حنشو شقض بك بدن لو ديرو عذابك انكبت كبت تلاميذ الفرحون الفرحون كبت الذين الى الهيره انه فرع كان وقها عاليا من اسلوين اي مستكبرا من اسلوين اي خبر لبات من المست من المصرفين كوته ددلك قدبو كاميراها ورقدترنا والله لا طح حقيقه اخترناه ودارنا الى الهيره غير بني على علم الابال حاله سوغن امغو ايرى مدينه الى الضورت ان دارن الى عالم العالمين عالم يلكيان كدرنه عالم يلكنه وخا لوراجي دا عالمي وقته جوبي واتيناهم عن سن الى من الايات ايات كحال او كميديا هي الذي فيه بهيس بلاء مهما يكون صرنت مهما مبين ومبين او عط تي سكه وانسني كونن قوي اي يكون صرنت واتيناهم واسنا فيه لهلي سراء النعمه يكوسوا رمطه يبقى لها سوادين قوه فراسه سو مبين وعتو متحول اوعد ان هار لا يكون مشركين ط لا يكونوا وحده ان هي ما هي اي ما هي ايرين طدييده ان نهايه ارنت معهن الا موت تنا لمشابه امهنه لمشابه, المعهنة. لمشابه, المعهنة. لمشابه المعهنة. ارنتوا وحل كسو اكثر ما اذا ما هي اي ملعاقبته والنهايه الامر ايرت تديو الى ضماك وحكلم معهم الا موتتنا لمشابهن ويه لما سنه الرهي الله مره دنا دوه قما ما ما وما نحن ان ننم هنا الى دين بمشرينك والله صوب فاتوا مسلمين الله ماذا يرهدون بآبائنا وآبا يالك كنتو إن كنتوا مداتين صادقين ورنكو الشيخ إن ليس صوب قال تعالى إلى الحويري آهم مشركين تأمير خير وخير بلان أم قوم المسلمين كي سارحة آه الطبع الذي يرقوم كي سياء خير بلان إياه الذين كوي من قبلهم أيكا كس يرقوم كس كس يرقوم الطبع اهلكناهم قوم كاسواها هلاك من معاده انه ان كانوا وحي ها المجرمين سدوا قوانا كل ذنب ليالهايه الى يخو انكر يا قوه وحي قد ماي دان برشه انكم مركم ملك قاد النفط غير الاسمه ديت ما دو وحرفن قدبيدو مر ان ها وليكو مسرخين طه لا يقولن روحي اليه ان هي اي ملعاقي ودون نهايه قوم وحليه ارفع خليته مشعر وجود بينها كريم ما سائرهم ما هنا دي مساله الاولى هيذا هل نزله للحياه الدنيه حليه وحي ارفع رطان هذا دون كانوا يرتقب الضمبله ارموه كل ما ريان وغيره وكبميه ما ما هي اي ملعاقبه والنهايه والان يرتقب اي عرنك دمك الكسماهم الا موت تراب ما سيل وما هنا بما سيل الرهه ريفا وما نحن ان نقن منهم بمونشرينك والله الصوق هنا ما كان بمانه ماركاس وعدا للفات والمسلمين والله ما رب با باين ابيالكم كنتم ذات سابقين ورشيده تدرون شيقه قالوا الصبح هنا ابيالكم ينسوا صادين اول هي ادون كان اللي مسحينا ضق اخره يوم الصبح هنا فكم ما وحن في كان اللي مسحينا أدون فهو صلى الله عليه الصلاة والدين والبلاد القاضي كف آقرة أولوصان هكذا كانت تجيب عليك الشقيقي وحيث كانت معجزة لغمهان إنه سبحان الله العالي هكذا كانت دين الله وصولنا الله مركا كما هو هذا؟ وعينات إلا وهو مشركين فان خير خير بابان أم قوموا طبعين ما سيطبع عنه الذي يجري قومكي طبع من صارحه ان نبينا <تصفيق> صلي الله عليه وسلم مركيوره وهو يتوبا توبا ما غير ما غرمي ولا اقري توبا لا حين كان عمله انه مما اللي انا وطعناه قالها ايرو سنه ان متره ما كلاما صلى الله عليه وسلم قال انما يتكلم هل بي تشي وانا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى كيف يقول لسو وحيوه حديث كلمة محمد يقيركي سيوريين نبي الوحيد لا تصدو طبعا طبح السعيمين فإنه قد أس... أسلامه وعسلامه منك آه. منك أسواء إسلامي يالعاين وحديث ثابت وحسن مركة طبع من صالح الله قل كي سرواها عمك الإسلامي مركة من تلك قيلوه مركة سئلة هاي هلاك حافظتنا وقوم بها راضي التاريخ ديوس. إلا هو يرسل سبحانه اهم مشركين قرنيا خير وخير بال امقام وكب بع ما ستوبكم كيسي امرك تبخ دنتر كديرري ايوا الذين ذكر من قبل تبخكم كيسكوريين اهلكنا اموانا لدم انهم ما حي لاقوم كص الا لله وحده كانوا وحي اهايه مجربين التنبيل يا قال اهايه وما خلقنا السماوات والأرض إلا ريالك إيبوك مع من أبورين إلهي إيا ومدينهم من طوبة حيد الله إبين حال أنه يقوي حيارا ما خلقناهما إلا ريالك إيبوك مع من أبورين إلا بالحق حق حال أن كسر وركن اكثرهم ضكين تروبا لا يعلم من المؤبين حكمت وابو ريت ان يوم الفصل كرصارب المال ينتو ميقاتهم وضك وقت من لو قبت اجمعنا ضك منانتم ما انفصل فوك هنا يوما ما الي لو قبت عن مولد إن أدرك لحجيس الشيء من حل الشيء وسنكد فاحل ولا هم تدكينا إصنعين ينصرونك والله درجارة إلا من قفمرك لك صور ريغ الرحيم الله الله أم حريص طيب وعصدك والله درجارة إنه الله هو العزيز ومد أولك بضان عزيزك إسوء الرحيم أهدنا النحريص بضان إله وإنه وقل له شيء سبحانه وتعالى إربيالك إبوك حكمة الله أبوه agomadu adoonka allah kuma arkaan waxaan loo baahanahay in ay allah fehnaano bartaan si ay u gaab badan adamadiisa weynankiisa qudradadiisa ilmigiisa ya buljaltu huwa abure awadiisi ilmigiisa ugu qabto ayaaka wax weeyaan wixiga sharci ga ah uu gaansana ku dhaxma waxa Ilaahay u taragalay inuu ku abaal mariyo jalmo agoonka dhagihii iyo in bihi il aqalku ku shaqaysay ayadka sharci وما خلقنا الصنوات غريالكا والارض رلكا وما بينهما امطق ايضا معنان ابوري لا دين حالا ما يكون عيا معناه حكمه الظروق ما ما ابوري بل حكمه واغوه له وحي لنا خلقناهما امطق ابوري الا بالحق ما خلقناهما معنان ابوري الا حق صوابه وهو الصواب على ضاعته والاقاب على المعصيه وي سيدنا امام البغوي وان الضمده اياك كف يد استق ربي هنا ياما باعدا لقد ابال مريء كو ديدنا معاصيده لقد ابال مريء إلا وحين ولكن اكثر انضات كنته بدل يعلمون ما Ja jalka, ja jõudnud jalka, inhitmatu laavureaaliliskad, aga ei ole igualistak. Kui huvitav on see. karasari, demeriti, demeriti, demeriti, demeriti, demeriti, demeriti, demeriti, demeriti, demeriti, demeriti, demeriti, demeriti, demeriti, demeriti, Marina demeriti, demeriti, Marina. demeriti, demeriti, demeriti, demeriti, demeriti, كبير يوم مالي أضطر الباب الذي يلقب. يوم مالي الله لا يقنئو سندفاء عن مولان إنا عدير. عن إن مولان إنا عدير شيء شيء. مطبع أيضا مالي كاس طلب إيقراب. تكوسو بمداني وحو قبطان. ماان تييسان ربي كوسيكي المرك. ولاهم أدو مضوطن مبعن مضو. مضو. يوصرونك وليو كرغيرا إلا من قفك المرك لك صوريه. إلا من قف مركا لغا صار الله الله والله المحرس مع الانكاس قف أساقك الجارسان المترون قف لوسو الجرمان المترون مركا لغا ريبه قف كالله المحرس قف كالله المحرس أصدق الفضل ليس قبو المحرسان كمدو جينة دون الله شفيعه قدمة ولو شفيعه إنه الله هو العزيز وميد غالبه أوق بضانه تيسو مالمرته مال الرحيمة أصدقوا حتى أوق عزيز كاسو الرحمن الرحيم النحريس وناما الرحمن الرحيم ومنحريس و قبر ربك ان شجره تزقوم الجيت معرفتك طعام الاصيم قف قدبي قبلان انتي تسوي كلمه لملك او كل حال او هي ان شجره تزقومي ان شجرة تزقومي طعام الأصيم قفك دمك بدل انتي تسوي كلمون يقربك هذا قره لا ما تطنق هذا كلمه لللولو اكلوه سيدي مركلشيدو ومعصرته كلو سيدي هان لا سوق ومدو وصوخره صاصو كلو يغلي حال وكركره يروغم يا طعامك أصيمك في بغدادي على الياش بخدود على الياش اهل ماركا اهل ماركا اروشودن على الها بخدود ككركره الرقمنه غليين خريط غلي جاي سوكا غلي الحميمي بيهفرو كركوده لمين سيده دغسيه بيو ماركا يكون لادان ايو رقمدان على اهل ماركا غدوه رصاص الرقمنه ماركا لو شلو يقال للملائكه وعلى الياي قودو قطفو قفت أصير قدام ببطانها قدام فاعتلوه جره أي جره جره جره سعون فيه و جره إلى سوائل شحيم نارتاً أحبرتاً كده و جره ثم مركز جيدان كده صدوه كشوبة فوق الرأس المدي حيثة كوركيسة من عذاب الحميم بيها كل العذاب كوضة يقالوا وحالولا يلي هذا العصيم الذنبي بلانها وحالولا يلي هاي دوقت نتنمي فالعداف كانت نتنمي يا كله العزيز وين أود بلانه فقال الكريم أولاك بلانه هل أصرف عطا عيه؟ فالكل راحيث عداف آه سيدكرك لأجاب قلبك لأجاب دينا وطقريع يتهاكم ويطوبيخ وي. إن هذا عدف كان ما عذابك ويكونتم هاتفين تنطرون اينا تقوشك كدام به عذابك إلهي ويقول نغاور رضا سبحانه وتعالى سيدا اللي هو عذابه مجرمين تقال له حق ديديده إلهي ويقول سبحانه إن شكرة تزقومي جيت نارات تزقومك وجيت نارت تقبعك اوشي هنمت حبرتن كيدا قبعك جيت ناراتك ضعام القصيم قصيمك هو كثير اسم ضعام ديم بي بارانها انتي سوي كالمول لولوك او كاري ويسيدي ماركا معصره اللشيدو وي انسريدا على الصبوه واحد غفرقه امدو او مقالكو فالح او ادج اسوارايا واسباس امدو يمض اهاوي ووحو نار ما هي السريري كالمول لولوك او كاري ويه ياقلي حال او كركاري في البدون على الها تحرق وككرك ماركه قبطه الماركه اللهق على شبيه الاسد قدينه خذوه قبطا فاعتروه تجيلة إلى سواء الجحين نارك الجحينة اخبرتم كده تجيلة ثم مركز تجيلتان كده صبوه وكشوه فوق الرأس مدعيس كوركيس ورابيه ورشيح قف محبوس والعذاب يجب أن كان النار يقول رشيح ثم صبوه وكشوه فوق الرأس مدعيس كوركيس من عذاب الحميم يجب أن يقول ومن اضافته في سطر الموصوف يا حبايبكم وصفه يقال لهذا الاثي دم ببانها وحملت نار كما قال الله له شيء علىشن اي ركميل بيه وسمه نارتها دوك ديمي انك عابج انت عزيز من اوقات بلانا طاي من ازوق اوقاتها طاي الكريم او وقلب الدريب واطري اه واطقري هاي الي اوسط يوناق يشرف الشيخ تنعديل ادو ابو تشارو كان تبيجيري ووديتني وانا العزيز الكريم اني نجي اوسطهم ما ما تجوا ومكك اني اوسط بلا انا, يجب يجب إن أنا ابو تشارو واديك اسئله الشرف كايوب بنا معك اه وابو تشارو ام واقف هذا إلهي لم يجال لك أن نقوم بمشي أعطيكم بعض الشيء هذه هي صفرتي يا شو وصفرات الربوحة وأيسو وحال ليه يا, يا أهل النار كان إن هذا عذب ما عذبك ويكونت من هذه الثلاثين تنطرون عندما تقول شكلان به عذب عذبك أكشكي الكتبتين وإنه طعايا كشكي الكتبتين سيب القران كل ويك المركه لا سو ورامو فكا شقيال كان نصيبك دارندا كليبان راهي لا حدد هذيبت كليبان راهي لا سواد له جنانا اسبيلا وين لا سو حدلو سستيرتي القران كليرا مساني اول لا بال لا ما انت ضوريت دوره وين غير سبحانه ان المفقله بك الله كبره في دوي ادود كبيرك الشوك اندادك الله كبقى في مقام مك مكان الكسوغيه في الاخرى مكانك امين الله و الله بصدق امين كبه دلو فيه كرمات بيرب جيدة له الكسوغيه وعيون الى القرى الكسوغيه وعفر تيوه يلبسون حالاء اي خيران ايام من سندوس حريفة متى ذاكي Ees tõbrakid, kusur, kusur, ehemine. Muttakabidin arid, kusur, kusur, kusur, ehemine. Kedalika al-amru arimku, kedalika wasidas. Ve zõudhnau vahemud kusurinud ilahine, kusur, kusur, kusur, kusur, kusur, kusur, kusur, kusur, kusur, kusur, kusur. Kusur, kusur, kusur, kusur, kusur, يدعون حال ايضا البريه من غوري نيت في جنبه ريح حاله, حالة كنسويهم ايضا بكل فاكهه وقضار كما انت قضار كما انت يا اسك الدلبنه اي غوري نني نهار يكون امن من كل مخوف وحتى استق او لا بقى امنك اه اي اسك لا يدقون بجنين مليان فيها جنبه ريح حالك كنسويهم الموت بما شدد مما إلى الموتة بعد الموتك بمشربك جمال بمشرب الأولئك الرضي بما شاء وحب ما شاء قصهر المربدين ووقاه الله بك الى لي قد متقين تدونكا عذاب الجحيم الجحيم عذاب فضلا لاجل فضل تفضل اي احسان صنم دريد الى لي فضلك يا ربك حق ربك هذا ذلك الاله الذي اعطيناه هؤلاء وحان سينى متقين ذلك الذي اعطيناه هؤلاء وحان سينى هو الفسوكسل لدان لدان تسال العظيم وين منظر فاينما وحكى ما يسرنه قران كواف ضين سبكوف فهمان الى الهي بالله صار كل قدى مرض سبر كوف وين وقال اريد الفصاحل الضرى ان ينسوا بترن وكونفوا لا الله بيذكرونا لكي يتذكروا سبدقوا السماء او لابد الطريق السوي اذا ما تمسوا كرهبطا او انبري وغو كبرين يسبي الى واحنا نتو فرقق مت سوق مور تاكيبور و خاي سوغين هالاك او و خاي لين محمد واقيمان ما كان سانكرا حاي صيمان بالصك انت تقفل بهل اجادين ان الله كا في سديه اديره باك الله كا في مقام الغري ايكو سبنار يا المقام ك امين من الموت بما شو مطعيبه و امين من كي هي جناه الى لا صار ويؤمنك يا وحده السوء والو والو كاني ويؤمنك يا الشطق يالد ويؤمنك يا جتو يا شقلقان من الشر بان وكيدي شيطان يا مكردي وسوسك ويؤمنك يا وحده السوء لا قبس ودك يا بين جلالي إيواليون إرق القرى يا وليالك أفرته وديعانه وفي البيا وفي الملقى يا وفي قمره يلبسون حالة أي حراميان من سندس حريفة مثل إحسان إيواليس طبراق حريفة مثل إطارك حالة أي حراميان حالة سيكون سبيه في المقام الأمين متقابلين حالة أي سهر أنا طرور بعد سريلتون أنت قد يبسدون أي سهر حارث ذا صدر كحراميه متقابلن حار اسقابلان يان قرت حراميه او قد اس جاءن اي هير قد وجه كذا كذلك الامر ارك كذلك واسط وصوتناهم المتقين توحنوا قورنوا الىي بحور قطعت اص اي قورنوا ابد كاسين ان دو ووي يشمسع او واسع ما كان سيروحوا كما يستمرت يدعونا حالة أيضا البريانا أجوري من الجبدها. فيها حالة حالة يكس بهه بكل فاكهة قدار بل أنت لا يسكد البريانا أي قدار أيضا يدعونا يا راح أمنين عليه الكوة من كل المخوف واحدة طولة ربك أبك أمن أي يسكد البريانا الفاكهة يدوق لا يدوقون قدمين ما إياه فيها حالة حالة يكس بهه الموتر لمشاء قدمين ما إياه إلى الموت تتبعد الموتتي ابن شرير الضباري او خير الالود وبمعنى بعث قال اهل العلم كانا وح الى الالود وبمعنى سوى, إلا سوى الى الموت كالسوى الموتتي لما شد انت له اير يريد لما شد هو مركل كما سوره لما شد انت له يريد لما شد الله على هذا الشخيم الشخيمة على هذا الكبير فضلاً لأجل التفضل إحسان الصمعين إذا التفضل درتز إحسان الصمعين يدرس لأجل فضلك صلى الله عليه وحكى ربك كهذا ذلك الذي أعطيناه هؤلاء تكتن هذا المتقيم تلك الصورة يقول أنه هو الفرس كيساً لبانا كعصى المستقبل أرى كان هناك مستقبل إفتيماً كان هناك مستقبل لديه كرام لذلك سؤال العديد من أبداً قال تعالى إلى الحديث فإنما وكرم ما هيسرناه القرآن كان وعن كفه ضيمة باللصان كل هذا يتذكرون لكي يتذكروا سباكه أي أول سماء القرآن كمعني ستفهمناه أحد أشياء أي عقلتك كذبتان أحد أمره أي حمل كذبتان أحد أكرره أي كفره كذبتان Darékat saan alla, hübdiet, gröög, sajandu uut taggal, nagu sina, saarta, nii on nálta, darékédene, ei, köpslugede, fartad, ei, sukkme kemega sukk, su suhrema, oota. Ei, fartad, kii veherekka, gállade, hereg, gülda sukk, mina, gállad, murtaki, güra, või sukk,